السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام <تصفيق> عليكم الله بك إن الحمد لله لأحمهم ريموا ونطفروا ونعوذ بالله من شروع أنفسهم ورسيات أعمارنا من يهدي الله فلا يهلم ومن يهدي الفلاديل أشهد الله إلى ما يهد الله الضربات شديدة وأشهد أن محمد عهده ورسوله يا رجو الذين آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقرض لكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها ورزق منهم رجالا كثيرا ومستقلا تتب الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تبوا الله أقول فولم تجدا لتعمل لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد ساز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرقوا مؤمن سفاتها وكل محدثة بدعا وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة فينا أيها الهدفة الفضلاء إن الله سبحانه وتعالى خلق الفلق لعبادته وطاعته وشرع لعباده دين يتبينون به. دي ويتقربون به إلى الله ولم يرد منهم أن يعبدوه على أهوائهم وآرائهم وعقولهم، فأزل فأصل إليهم رسلا يعلمونهم هذا الدين الذي يحبه الله وهؤلاء الأنبياء هم صفة قومهم وأعلاهم نسبا وأخلاقا وأشرفهم في كل شيء وأشرفهم في كل شيء فالأنبياء عليه الصلاة والسلام نجوم انفد بهم والخلق فلذلك عظم الله شاء وأمرهم وكتب لهم الجراجات العالية رأم صفوة خلقه أجمعين أسلاً مبشرين ومهدرين لا يكون للناس على الله يخجس بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيماً واقتباً حكمة الله أن عدد الأنبياء إلى الرسل محدود ويخلفهم في الناس فيه الله في تعليم الناس ما يخبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والضاطمة علماء أماناء مقومون بوظيفة الأنبياء إلا أنهم لا يخائرهم ولكنهم يعملون بسينا لأنبيائهم عليه الصلاة والسلام فكان آخر الأنبياء آخر الأنبياء وفتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ودينه محفوظ إلى قيام السلاح فهو في خير أمم وآخرها العلماء وردت كما قال صلى الله عليه وسلم وهم طائمون بإيه الله عملون به قال صلى الله عليه وسلم ونتزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يهرهم فرلها ولا من لها وقت تقوم الساعة وهم على ذلك فالعلماء هم أعلام الفرقة النازمة يهجون الناس الفريق، ويعلمونهم الحق والهدى يبطرونهم ينذرونهم ويبشرونهم تبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد عظم الإسلام درجة العلماء فأمر بطاعتهم فقال رب العزة والزلال فارسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون وقال سبحانه لأيها الذين آمنوا أفع الله وعطي رسول وأولي الأنت إذنكم وأبهم هم العلماء والأمراء والنبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر العلماء ومزلتهم وأمر باحترامهم واحترامهم فبحل صلى الله عليه وسلم ليس منا من يرحم يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا ويعج بعالينا حقه قبل طول الله عز وسلم لا يذان الناس بخير لا اعطينا من اشرب الساعة التماس العلمي عند الاصابر التماس العلمي عند الاصابر يعني من اهل اهل العلماء وقال صلى الله عليه وسلم البركة مع اتادركم وهم العلماء الأمماء أهل السنة والجماعة السلفيون والقائمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون للصحابة بإحسان واستابقون العولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وربوا عنهم فعرفوا لهم حقهم واكرموهم واحترموهم وارجعوا في المسائل إليهم وتعلموا العلم منهم وذكرهم بخير ولا تذكرهم بسوء ولا تقعنوا فيهم ثاني علامة في الشقاء والطعم في العلماء ومن علامة في السعادة احترام العلماء وإكرارهم ومن العلماء الأفتاك أن الدناء أكثر عمرهم في تعليم الناس في السنة وابتعويل التوفيين إلى المنهج السلفي الشيخ العمام زيد سيد محمد هادي المدخلي رحمه الله تعالى الذي مقيمة هذه الدورة بسنة وفاتانا عالم من سلفين راسخا دعاء لنا ما على بصيرة رحمه الله واسكنه واسكنه الفردوس و بارك الله في العلماء الداثرين الذين ما زالوا علم من الخير وعلى واسيني شيخنا ورينا الشيخ العلامه ربيع بن هادي المدخل حفظه الله وشيخ العلامه بن أبيد بن أبيد بن أبيد بن عبد بن هادي المدخلي اي الله بن وكذلك الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان الدمارة الشيخ العلامة بن هادي المبخري وغيرهم من الشيخ الكتر الأفضاد الرافقون في العلم يسرمون ويرجعون إليهم في كل طهر في كل قطر علماء وأمنا يعلمون الناس التوحيد والسنة تعرفوا لهم قدر رحمه الله وثقكم وسجدكم ومنهج السلف احترام العلماء قولا وعملا فإذا وجهوك في السمع لما في حفظهم ولا في السمع فقل رأيك لا كذا وكذا فارجع العلماء واستشيرهم في أحوالك في, في أقعالك وكل هذا هو من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اختصار هو مكانة العلماء في الإسلام ومنهج الإسلام في احترامهم وضيان منزلتهم وأسأل الله سبحانه وتعالى بذلكم التوفيق والصدى والرشاد وأعتذر عن الإتمام بأن عندنا موعد خاص ومهم لقضيئة القضايا السلفيين أسأل الله سبحانه وتعالى بذلكم الخير العميم وإذا كان سنة العشاء عندكم التعج شكرا بك فينا باعتراف العشاء إن شاء الله تعالى رفع الله قدركم وغيرك وخيركم شيخ الكريم آمين آمين وخيركم حياتكم